وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أعطقنا الله الذي أعطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن غنتم ولكن غنتم أن الله لا يعلم كثيراً من تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن اصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 فهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنسان سَنَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ